ثم قال ربنا جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ما يعرشون أوحى ربك إلى النحل هذا وحول إله، والنحل دب حيوان معروف حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وهذا هداية خلق وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ما يعرشون جاء الترتيب القرآني بحسب أكثرية بيوتها فأكثر بيوت النحل في الكواء التي في الجبال ثم في بطون الأشجار ثم في الأوكار التي يصنعها لها الناس قال ربنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فليس النحل أو العسل مختصاً بثمر بعينه وهذا على التغليق ثم من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا فالله جل وعلا دلل لها الأمر يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا نص صريح على أن في العسل شفاء فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فأخبر جل وعلا طرائق أن تجمع نحلة من كل الثمرات ثم يكون منها الحسن هنا ننبه إلى مسألة يحتاجها الناس كثيرا من العالم الحق؟ العالم الحق الذي يصنع مثل النحلة يأخذ من كل أثنان العلم فيمزجها بشخصيته، ويخالطها بثقافته وبما يفتح الله جل وعلا عليه ثم يقول ذلك للناس فيكونه حال فيكون حاله مع العلم كحال النحلة, النحلة لو قلنا للنحلة أنك أنت لم تصنع شيئا ما تأتين به من الأزهار والثمرات لقالت من يحول بينك وبين الزرع والثمرات ابهب بين الثمرات وأتني بعسل مثل ما أتي به فتكون لها حج عليك ولو قلنا للنحل لو قالت النحل أن العسل مني خالصا نقولنا سنحول بينك وبين الثمرات هل تأتين بالعسل قطعا لا فكذلك العالم لا يحال بين وبين مجالس العلم ولا ما بين الكتب كمصادر ولا بين القرآن والسنة في المقام الأول، ثم يترك له أن يرتع فيها مع ما يملكه من آلة العلم، ثم يكون منهما يعين على أن ينفع على أن ينفع الناس.